بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فَمَنْ شَاءَ أَذْكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ مَا أَكْثَرَهُ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 أَا صَبَبَنَمَا أَ صَبَّثُ شَقَق الْ الأأَبضَ الشَقّم فَأَبتْنا فيِيهَا حَبَّ وَعنَبَوْ وَقببا وَزَييتُونَ وَنَخْلَ وَحَدَ إِقَغُب وَفكِهَ تَوْ وَأَبَّ مَتَعَكم وَلِأَن فإذا جاءت الصفة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مثفرة ضاحكة مستبشرة وَجو يومئذ ngaليها وber ترها ko ول ike hum الكف